دعاء الرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد حمد كثيراً طيباً مباركاً فيه ويقول ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد